أيوة لما قبلوني ندوا القلب شغلوني خدوني سافروا بيا ودوني دنيا بعيد لقيت كل أحلامي حقيقة باينة قدامي حياتي بهداله تيجي ألف معانا جديد So what? دنيا بعيد كلام بحر حنينه غرام فرحة وهدية ده احساس جديد عليا قبله ما ريتو نسمه من الجنه تحكيته بن وتتغنى يا ترى اسمه اللي بالندى اللي ما فهمته حبيبي عمر احلى ب بلاقي راحتي بين ايديه ولو سابني وغاب ثواني ببقى Dul Albi, hurting them ich sobie mi gut I